قاتلوهم وعذبه الله بأيديكم ويُخزهم وينصبكم عليهم ويُخزهم وينصبكم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوكل الله على من يشاء والله عليم الحكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم وَلَمَّا أَعْلَنَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ ظَهِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ تَحْذِيبًا حبيت أعمالهم، أولئك حبيت أعمالهم، وفي النارهم خالدون. إنما يعمر مسادد الله من آمن بالله وليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله فعسى. أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وأن أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفاتحين